بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش التوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تسعى فلا يطدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على علمي وأهشُ بها على ونمِ وليس فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موتى، فألقيها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها في ردها الأولى. وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. أمن عيسو إن آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بطيرا.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 إذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جئت عَلَى قَدَرٍ يَا موسى والصنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في لكي إذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قول اللين اللعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نفط أي أن يفرط علينا أو أي يضع قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربه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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أداه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد طاب من افتراه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجواه قالوا إن هذا لنساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المتلاة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 قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقض إنما تقض هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر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 يا بني إسرائيل، قد أنذيناكم من أعدوكم وواعدناكم، وواعدناكم جَانِبَ الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطع فيه فيحل عليكم غضب، ومن يحل عليه غضب فقد هوى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَغْلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ آثَارِي وَعَجِنتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۚ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إلى قَوْمِهِ رَضِبًا أَسَفًا قال يا قوم ألم يعِدكم ربكم وعدا حسنا أفتَالَ عليكم العهد أفتَالَ عليكم العهد أم أردتم أي حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا مواعيك بملكنا ولكننا حُمِلنا أوذر من زلة قوم ولكننا حمنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك أنقذتا مني فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى بنتي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَدْعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَوْلُنَا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ إِذْ أَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا أَبَا أَمْرَآتَ تَأْخُذُ وَلَا بِرَأْسِي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 قال بذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثات وان لك موعدا لن تغلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليمنسا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 ويسألونك عن القبال فقل ينسفها ربي نشفا فيذرها طاعا قصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عواج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدل له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحي القيوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَهُ الْمَاءُ وَمَنِّيَ عَمَلٌ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَابُ الْمَاءُ وَلَا هَضْمَاءُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا وَتَرَّفَّنَا بِهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْذِتُ لَهُمْ ذِكْرَى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب علما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 وطفقا يطفان عليهما من ورق الجنة وعطا آدم ربه فغوا فأكلا منها فبدت لهما ثوآتهما وطفقا يطفان عليهما من ورق الجنة وعطا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتين لكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يسقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيسة أشره يوماً قيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بطيراً. قال كذالك أتذكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهذلهم كم أهلنا قبلهم من القرون يمشون في متاكلهم إن في ذلك آيات لأولنها ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لذم و أجر متما على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فتفح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفس لهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه لم تأتي بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا فَقَالُوا رَبَّنَا لولا أَرْسِلْ إلينا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى